وَأََّا مَم بَخِلَ وَاسْتَغْنَا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسْتِرُهُ للِْعُسْرَ وَمَا يُغْنِيعَنْهُالُهُ إذَا تَرَدَّ إِا عَلَْنَا لهول وَإَِّ لناَا لآخِرَةَ وَْأُول فَأَن دَرْتُكُمْ نار تَلَظَّ ل يَصلْلَهاَا إِللاا الأشْقَ الذي كَذذَّبَ وَتَوَلل